انتم والله بما تعملون ضير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عريم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأوفقوا مما جعلتم مستخلفين فيه فالذين الذين آمنوا منكم وأوفقوا لهم أجور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 بينات ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درست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 من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس باسم نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألتخشع قلوبهم لذكر الله؟ وما نزلنا الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد، فقشت قلوبهم، وكثيرون منهم فاسقون، إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمضادقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم مصدقون والشهداء ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم إعلموا أن مال الحياة الدنيا لعب وله وزنا وزنته وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كنسل غيث أعجب الخف رنباته ثم يهيج فتراه مصفورا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد.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 الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم وأنزلنا معهم الكتاب واللisan ليقوم الناس بالقصور وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وملافع للناس وليعلم الله من يؤمن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 وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية لبتدعوها ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاضٍ فما رعوها حَقَّ رِعايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِثْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْكُمْ وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّئِن لَّا يَعْلَمَنَّ الْكِتَابَ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ